فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلِيسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى وَلِيسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِن فَبِك وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ